النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قد سما واستطلا ودور الأمجد طلما تولى ما تولى بذلا النفس قال الهجش ها فنيلهيب الأرض اشتيعا في غبار الحرب يبدو مثل بدرين يتدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء. السابع والعشرين من ذي الحجة لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلك وجرح من الجيش الرافضي والحشّ العشائري والشرطة الاتحادية بينهم شيخ عشيرة مرتد في أماكن مختلفة من ولاية العراق خمسة هلك من البكك المرتدين بتفجير دراجة نارية مركونة في مدينة الشدادي مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد جنوب مدينة الشيخ زويد البداية من ولايات العراق هلك وجرح من الجيش الرافضي والحشد العشائري والشرطة للتحادية بينهم شيخ عشيرة مرتد في أماكن مختلفة من ولايات العراق من شمال بغداد بتوفيق الله تعالى كمن جنود الخلافة أمس للمرتد عبد الرحمن عثمان المشهداني أحد شيوخ عشيرة المشاهدة وهو ممن شارك بحرب المجاهدين والتحشيد ضدهم في قضاء الطارمية واستهدفوه بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه، وفي ديالا بفضل الله تعالى استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخلافة أمس ثكنة للجيش الرافضي المرتد في منطقة قولاي غرب خانقين ما أدى لهلاك عنصرين كما استهدفوا رافضيا في قرية أبو صيد الصغيرة بمنطقة الوقف بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكه وفي كركوك بفضل الله وحده استهدف جنود الخلافة أمس عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية الهزاعية شرق الحويجة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي دجلة بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس آلية للحشد العشائري المرتد في منطقة جزيرة سويدان شمال الشرقاط بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية الشام من البركة خمسة هلك من البكك المرتدين بتفجير دراجة نارية مركونة في مدينة الشداد بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة تجمعا لمرتدي البكك في مدينة الشدادي بتفجير دراجة نارية مركونة ما أدى لهلاك خمسة عناصر ولله الحمد والمنه. وأخيرا إلى ولاية سينا مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد جنوب مدينة الشيخ زويد بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس دورية راجلة لجيش الردة المصري بقرية التومة جنوب مدينة الشيخ زويد بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلك وجرح من الجيش الرافضي والحشد العشائري والشرطة للتحادية بينهم شيخ عشيرة مرتد في أماكن مختلفة من ولاية العراق خمسة هلكة من البكك المرتدين بتفجير دراجة نارية مركونة في مدينة شدادي مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش المصري المرتد جنوب مدينة شيخ زويد وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنحبذ القوم جل حبذ الجن دغيارا وأسودا وشبالا يا لكم جن دنوبة تنحبذ القمر جل حبذ الجن دغيارا وأسودا وشبالا معاشر طب خلا واقتدان وامتدالا عناق الموت فنالو جنات الخلد ما نالا معاشر طب خلا واقتدان وامتدالا الموت فنالو جنات الخلد ما قد سماء استطالا ودور الامجاد طالا مات ولا مات وانباذيلا نفسا ومالا طار للهيجاش هافا يلهيب الارض والشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلان قد سماء استطالا ودور الامجاد طالا مات ولا مات وانباذيلا نفسا ومالا قد سماء استطالا ودور الامجاد طالا مات ولا مات ولا مات MILHAYب الارض والشتعالا في كبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا